جزيرة الخيل ولما ا فيها يوجد فيلة ف ل رأت الخيل الفيلة جفلت والفيلة ا على ل مدربة قام ت ل ل ف ا قام جفلت بعض المتحمسين والحماس لا يصلح في كل وقت ليس الشديد بالسرعة الشديد من يملك إنما من نفسه قام بعض المتحمسين بقطع الجسر حتى لا يخر المسلمون فلما ر أ ى أ ب و ع ب ي د ا ل أ م ي ر ل أ ن ا ل د ا ئ ر ة تدور على المسلمين و أ ن الفيل ة قد فعلت أ ف ا ع ي ل ه ا فيهم أ ر ا د القيام بعمل انتحاري بلغه ا ل ف ل ا ئ ي ي ن ندب رجالا من قومه وقال ادخلوا على أ ر ج ل ك م إ ل ى ا ل ف ي ل ة واقطعوا بطانها و أ ل ق و ا من على ظهرها حتى لا تسير وقام هو يعارك, الأبيض يعارك الفيل ا ل أ ب ي ض وهل يعارك ا ل آ د م ي فيل فخبطه الفيل فاستشهد ف أ خ ذ الرايه رجل من قومه فلحقهم وهكذا حتى مضى سبعه من خيار قومه والذين ج ا ء و ا معه استشهادا في سبيل الله ودارت ا ل د ا ئ ر ة على المسلمين و أ ر ا د و ا الانهزام فلم يجدوا ا ل ج س م ف أ ل ق و ا ب أ ن ف س ه م في النهر ولم يكونوا يحسنوا ا ل س ب ا ح ة فليس في ا ل ج ز ي ر ة نهرا ولا بحرا إ ل ا عند ا ل ن ا د ل من كانوا على الساحل فلم يحسنوا ا ل س ب ا ح ة فغرق نصف الجيش فقام ا ل م ث ن ى وانتزع الرايه و أ خ ذ ا ل ق ي ا د ة الى نفسه ثم أ م ر رجالا أ ن يربطوا الجسر وقال للمسلمين اعبروا على هنيتكم لا تعجلوا ف أ ن ا ظهر لكم وبقي هو ورجال معه يقارع الفرس حتى عبر المسلمين ف أ ح ص ى ح س ا ئ ر ه فكانت أ ر ب ع ة آ ل ا ف شهيد بين قتيل وغريق ف أ ر س ل بالخبر إ ل ى أ م ي ر المؤمنين والناس الذين عبروا استحيوا أ ن يقال عنهم فروا في سبيل الله فضربوا في ا ل أ ر ض وتفرقوا فلما بلغت ا ل أ خ ب ا ر عمر استشهد ب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حوله أ ل م تسمعوا وصيتي لابي عبيد أ ل م أ ق ل له أ ش ر ك أ ص ح ا ب رسول الله ولا تنفرد ب ا ل ر أ ي أ ل م أ ق ل لم يمنعني من توليه صليت إ ل ا عجلته ولكن لا راد لقضاء الله ثم خطب الناس و أ ع ل ن رحم الله أ ب ا عبيد لو ان حاز إ ل ي لكنت فئته اللهم اغفر لكل مسلم ضرب في ا ل أ ر ض و أ ف ق ه م إ ل ي ف إ ن ي ف ئ ة لكل مؤمن حتى يبلغهم أ م ر امير المؤمنين فيرجعوا ويتجمعوا ثم بعث الى عماله وولاته في ديار المسلمين ان وافوني بموسم الحج وكان قريبا وليخرج الى الحج كل من يقوى على حبل السلاح فخرج الناس واجتمعوا وكان حجا عظيما فخطبهم و ح ث ه م و ا ق س م و ه و على ع ر ف ة لاضربن ملوك ا ل ع ج م بملوك العرب ولا أ ع ط ي ن ه م درسا يؤرخه التاريخ فتم الحج و خ ر ج م ع ق ا عشر ل ف ان م ا ل ح ج فقدم ب ه م المدينة واسمعوا م ل ح ط ة الثانية ا ل ت ي ت ع ط ي ن ا د ر س ا و ت غ س ا ع د ه ا م ن ش و ا ب التاريخ ك م ت س ا ع د ه و ع م ر في ك ف ه و ع م س ا ب ابي طالب في ك ف ه و ن ه م قد ت آ م ر و ا ع ل ي ه في الخلافة و ا ن ت ز ع و ا م ن ه حق ومساعده ط ن ب ه ا ل في جمع خلت في مسجد عائشة خلت ت في ذ ك ر ومن ن العنوان انظروا هذا الى ل ق ا ا م ل ومن تحقيق امهات الكتب لا تنظر و الى كتب و ز ا ر ة ا ل ت ر ب ي ة والتعليم وخذوها من كتب السير التي سهر عليها العلماء العاملين وصل الى ا ل م د ي ن ة فاعد الجيش وامرهم ان يعسكروا خارج ا ل م د ي ن ة حتى تكتمل عدتهم ثم استخلف على ا ل م د ي ن ة ع ل ي ب ن أ ب ي ط ا ر ق و ا ص ط ح ب معه عثمان لماذا هذا ا ل ا ح ت ص ا ص ل أ ن ا ل أ ر ب ع ة لهم ص ل ة برسول الله وثيق ة فهم افاره قد مضى الصديق والد ع ا ئ ش ة وهذا عمر والد حفظ الذين أ ع ط و ا رسول الله بناته م وعثمان وعلي الذين أ ع ط ا ه م رسول الله بناته م إ ذ ن أ ص ه ا ر رسول الله أ ق ر ب الناس إ ل ي ه اصطحب معه عثمان واستخلف علي وخرج إ ل ى أ ط ر ا ف ا ل م د ي ن ة يستعرض الجيش فلحقه علي في اليوم الثاني فقال له علي ص ف ت ه المستخلف على ا ل م د ي ن ة ماذا أ ن ت صانع يا عمر قال أ ل م تسمع قسمي ونحن في الحج لاضربن ملوك العجم بملوك العرب فلقد استنفرت كل ذي شهامه في بلده ف إ ن لم أ ك ن منهم فلا اشد س أ ك و ن أ ن ا على ر أ س الجيش و س أ ل ق ى ملك فارس بنفسه فقال علي متعلقا به اناشدك الله يا أ م ي ر المؤمنين أ ن تولي غيرك هذا الجيش و أ ن تبقى رمزا للمؤمنين في دار ا ل خ ل ا ف ة أ س م ع ت م علي بماذا يخاطب عمر ا ر أ ي ت م من استحلف عمر على ا ل م د ي ن ة ثم نقول علي لم يبايع إ ل ا مكرها ثم نقول أ ن ه ا كانت ف ر ق ة و ف ت و ى بين الشيخين أ ب و بكر وعمر وعلي إ ل ى أ ن مات افتراءات ا ك ث ي ر ة كيف لا تكون على من مضوا ونحن نسمع الافتراء ا ل آ ن أ م ا م ن ا وعلينا وعلى الاحياء على أ س م ا ء ن ا و أ ب ص ا ر ن ا فمازال علي واستعان بعثمان على عمر حتى أ ق ن ع ه أ ن يؤمر على الجيش و أ ن يبقى رمزا للمؤمنين في ا ل م د ي ن ة ف إ ن سلامته س ل ا م ة ل ل أ م ة كلها فقبل ا ل ر أ ي ثم استشار من يولي فقالوا ا ل ر أ ي لك فانظر في أ ص ح ا ب رسول الله قال س أ س ت خ ي ر الله ف أ خ ذ يستخير الله ثلاث ليال متتاليات وفي كل ليله يرى نفسه أ ن ه يسلم ا ل ر ا ي ة لسعد بن أ ب ي وقاص أ ت ع ل م و ن من سعد ينبغي أ ن نعرف من ه و الصحابه سعد بن أ ب ي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاله المباشر يعني ليس شقيق أ م ه آمنة بل هو من خ ؤ و ل ة عبد الله ا بن عبد المطلب والد النبي و خ ؤ و ل ة أ ب ي الرجل أ خ و ا ل ه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ل أ ص ح ا ب ه هذا خالي مشيرا إ ل ى سعد فلياتني م ر أ بخالي أ ي من خاله يعدل خالي سعد بن أ ب ي وقاص من السابقين ل ل إ س ل ا م وصاحب م المبشرين ن العشر بالجمة و ا ل د ع و ة ا ل م خ ص و ص ة والجمع البائن لرسول الله صلى الله عليه وسلم م ب ي ن هاتين الكلمتين ما الجمع البائن يوم أ ح د وقد انفض الناس عن النبي جاء س ع ب و أ خ ذ يدافع ن النبي دكت في يده اثياف وكسرت بين يديه رماح و أ ف ر غ ت أ م ا م ه جعب من النبال وهو يذب عن النبي صلى الله عليه ويقول س ل ل م و ا ن ب و ا ف ض ع ق ن ه ع له ى كبح سعد اليمنى ويقول ل ا ر م سعد فداك ابي وامي يقول ا ل ص ح ا ب ة فوالذي بعثه ما سمعناه يوما يجمع ابويه لاحد الا لسعد بن ابي و ق ا ف فداة ارم وامي سعد ابي ثم يقول مناشدا الله اللهم سدد رميته واجب دعوته فكان سعد إ ذ ا رمى لا يخطا حتى لو وضعوا لك ا ب ر ة ورماها على بعد قسمها نصفين رميته لا تخطا ودعوته لا ترد تفتح لها أ ب و ا ب السماوات في نبره تجاب فورا قبل أ ن يقوم من مجلسه وقد بينا هذه م ر ة في درس الثلاثاء لاخواننا لا مقام لبيانها في الخطبه الان ولكننا س ن أ ت ي عليها في مواطنها ففي هذا البعث استخدمها مرتين لقد عمر سعد طويلا حتى وقعت الفتن وعاش الى عهد م ع ا و ي ة وتوفي في ظل الامويين ا ر أ ي ت م كم عمر وهو يعلم انه صاحب د ع و ة م س ت ج ا ب ة اذا دعا تحقق فورا كما ل ف ظ وكما يريد قبل ان يغادر مجلسه اتعلمون كم م ر مرة استخدم هذا السلاح الفتاك في حياته ث ل ا ث مرات مرتين في هذا الجيش الجيش ا ل ق ا د س ي ة و م ر ة و ا ح د ة بنفسه دفاع ا عن الحق أ م ا م أ م ي ر المؤمنين و في مسجد رسول الله س ن أ ت ي عليها في ما بعد سعد بن أ ب ي وقاص أ م ي ر الجيش ف أ و ص ا ه عمر بعد أ ن علم علمتم وذي ض م ض ة س ر ي ع ة لم توف سعد ا ل ح ق ه لكننا ميزنا من سعد من بين الصحاره اسمعوا بماذا يخاطبه عمر أ م ي ر المؤمنين يريد أ ن يودعه يريد أ ن يوصيه اسمعوا و ص ي ة الفاروق عمر بن الخطاب ل س ع د بن أ ب ي وقاص أ م ي ر الجيش خ ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا سعد ابن أ م سعد يا سعد ابن أ م سعد لا يغرنك ّ من الله أ ن يقال حال رسول الله لا يصحبك على ه ا ل ل ك ف ق النبي ا ل بس لا يغرنك ّ من الله أ ن يقال حال رسول الله أ و صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن الله لا ي م ح ا ل س ي ئ ب السيد أ ي لا ي م ح ا ل ج ا ه ل ي ة بالغرور لا ي م ح ا ل س ي ئ ب السيد و ل كنه ي م ح ا ل س ي ئ ب ا ل ح س ر وليس بين الله وبين أ ح د نسب إ ل ا بطاعته فالناس في دين الله سواء وهم عباده يتفاضلون عنده ب ا ل ع ا ف ي ة أ ي ب ا ل ط ا ع ة ويدركون ما عنده بها أ ي ب ا ل ط ا ع ة فانظر إ ل ى ا ل أ م ر الذي لزم ر أ ي ت ه ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه انظر إ ل ى ا ل أ م ر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه اي اوصاه باتباع ا ل س ن ة ولا تجهدن اصحابك واسمر بينهم ت أ ت ي ك الاخبار واعلم انما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصيتهم ف ا ن ا تساوينا و إ ي ا ه م في ا ل م ع ص ي ة فاقونا بالعدد و ا ل ع د ة فكان النصر لهم اي ليس عددنا كعددهم ولا عدتنا كعدتهم هذا درس ل ق ا د ة المسلمين اليوم يخشون القوى العظمى ولكنهم نفس السلاح ا ل خ ا ف الذي سلح الله به ج ن د المؤمنين ولتروه ا ا ل آ ن في معاركنا مضى سعد على ب ر ك ة الله كان جماعه ما خرج مع سعد ما عشر أ ل ف ولذين تجمعوا من البلاد التي مضى إ ل ي ه ا عندما وصل إ ل ى موقع ا ل ق ا د س ي ة ق ا د س ي ة سعد لا قادسيه قرن ا ل عشرين عندما وصل إ ل ى ا ل ق ا د س ي ة ج م ا ع الذين تحت رايته ولوائه أ ر ب ع ي ن أ ل ف أ ت ع ل م و ن ك م ج م ع ل ه يزدر م ل ك فارس ب ق ي ا د ة ر س م م ي ة وعشرين ا ث ن ن ي و أ ل ف ا س د وثلاثه ن أربعين اضعاف كان كل مؤمن يقابل ث ل ا ث ة ونيه وصل سعدون في موسم ا ل أ م ط ا ر فكانت ا ل أ ن ه ا ر قد فاضت ونظر إ ل ى ا ل أ ر ض و إ ل ى الوقت المكان الذي قد وصل إ ل ي ه لا يناسب لمعركه ا فاختيار الموقع عسكريا له ثقله في المعركه ا الطقس بارد و أ ه ل ا ل ج ز ي ر ة تعودوا على الدفء ان أ ق ا م بهم هلك نصفهم إ ن انتظر ا خ ت ا ر ع د و ه ا ل م ك ا ن وفرضوا عليه موقع ماذا يصنع أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دع ا نظر في أ ص ح ا ب ه وقال بعد أ ن تريث ل ي ل ة أ و ليلتين قال أ م ا ان لنا أ ن ندعو الله لم يقل س أ س ت ع م ل سلاح خاص ف أ ن ا رجل مجاب ا ل د ع و ة يستشيره اما أنا لنا ان لنا أ ن ندعو الله يعني و ك أ ن ه يرى أ ن سبل ا ل أ ر ض قد انقطعت ولكن سبيل السماء لا ينقطع أ م ا آ ن لنا أ ن ندعو الله قالوا وانت لها يا سعد قالوا فتنحى جانبا فتوضع أ ح س ن ما يتوضع رجل ل ص ل ا ة أ ي أ س ب غ وضوءه ب أ ل ي مع أ ن الطقس ب ا ر د ثم قام فصل ى ركعتين أ ح س ن ما يصلي عبد لله أ ط ا ل ركوعها وسدودها قالوا نحن ننظر إ ل ي ه فقد اصفر لونه و أ خ ذ ت ه ر ع د ه وهو يصلي مش مضحك كيف اليوم م ارجوك و في د ع و ت ي بصير لا أ خ ذ ت ه ر ع د ه ل أ ن ه يريد أ ن ي س أ ل الله وهو يعلم أ ن ه مجاب ا ل د ع و ة ف ك أ ن ه يريد أ ن يشغل الله في أ م ر ه أ خ ذ ت ه ر ع د ه و ا ن ت ق ع لونه فلما سلم من صلاته ب س ط كفيه وقال يا أ ص ح ا ب رسول الله أ م ن و ا واخلصوا معي في ا ل ت أ م ي ن قال فسمعناه يقول هذا حديث يرويه لنا ارني ل ا ل أ ر حديثا رواته اثني عشر الف فهو فوق درجه مشهور ويكاد أ ن يكون متواترا و إ ن لم يكن عن النبي فقد بينت أ ك ث ر من م ر ة أ ن ا ل أ ح ا د ي ث ثلاث ما روي عن النبي فهو حديث ويسمى مرفوع ما روي عن الصحابي من قوله او عمله فهو حديث ويسمى موقوف وما روي عن التابعي قولا او عملا يسمى حديث وهو مقطوع و ا ل ث ل ا ث ة قد يعتريها ا ل ص ح ة والحسن والضعف اي تكون ص ح ي ح ة او ح س ن ة او ض ع ي ف ة يقول ا ل ص ح ا ب ة وسط سعد كفيه وقال اللهم انا عبيدك وجندك ب د أ ه ا ب ا ل ع ب و د ي ة ثم نحن جندك ولله جنود السماوات و ا ل أ ر ض ما ك م ش اللواء سعد بن أ ب ي وقاص ولا الفريق ا ل أ و ل جندي يقول عن نفسه جندي اللهم إ ن ا عبيدك وجندك و أ ص ح ا ب رسولك قد خرجنا نبلغ دينك اللهم إ ن ك تعلم صدقنا ووجهتنا فكما حملتنا في البر فاحملنا في البحر و إ ن ك على ذلك قدير والجمع من حوله يؤمنون ف أ ق س م و ا جمعا والله ما غادر سعد المصلى ل أ ن ه صلى وسط يديه يدعوه وصله والله ما غادر سعد المصلى ونحن ننظر حولنا كيف سيحملنا الله في البحر قالوا فخرجت من وسط الماء من النهر وسط الماء قطع ك أ ن ه ا صخر مرحرح ا حتى ج ا احجار ر مثل الرحا ملات ا ل ش ا ط ر ف ن ب ر اليها ص ع د ويبكي ثم قال يا جند الله ا ر ك ب لا مجال لصنع السفن ولكن الله قد جعل لهم سفن ا من ط ب ي ع ة الارض وما امرنا الا و ا ح د ة ك ل م ح ب ا ل ب ط ر وقال العلماء المحققون قوله كلمح بالبصر حتى يستوعبها عقل الادمي الذي عنده لمح البصر و إ ل ا ف أ م ر الله أ ص ن ع من ذلك قال يا جند الله ا ر ك ض و ا فركب كل رجل منا بفرسه على ق ط ع ة من هذه التي خرجت لنا لا نعرف من أ ي ن أ ت ت من وسط الماء فلما ركبنا سبحت بنا في عرض الماء حتى أ و ص ل ت ن ا إ ل ى الشاطئ ا ل آ خ ر فوالله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو هكذا يقسم الصحابه فوالله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ما فقدنا رجلا واحدا ولا متاعا لرجل ولا متاعا لرجل وكان سلمان الفارسي الذي يمشي إ ل ى جانب سعد آ خ ر من عضلاه يقول سلمان وسعد يبكي ويكبر الله ويحمده ويقول انظر ك ر ا م ة أ ص ح ا ب رسول الله عند الله أ ي الله أ ك ر م الجن لا يقول انظر كرامتي انظر يا سلمان ك ر ا م ة أ ص ح ا ب رسول الله عند الله لقد حملهم في البحر كما حملهم ب البر إ ن ه ربهم و إ ن ه م جنده فوصل سعد هذه ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى التي يستعمل فيها ب ل غ ة العصر اليوم حق الفيتو أنو فيتو هذا غ ر ز ة و أ ق ل من غرزه ة ف ي على سعد أ ع ظ م سلاح ا ل فتاك ينقض موازين الكون كلها بقوله اللهم لو كان رجلا مثل سعد في أ ي ا م ن ا ويعلم أ ن ه مجاب ا ل د ع و ة لدمر الكون سبعين م ر ة أ م ا سعد لم يستعمله إ ل ا ثلاث مرات مرتين في هذه ا ل م ع ر ك ة و م ر ة و ا ح د ة في حقه ق ل ن ا ض ع الجيش على ب ر ك ة الله و أ خ ذ موقعه الذي يريد ووصل رستم ب م ئ ة و ا ن ي ن وعشرين أ ل ف يحمل ر ا ي ة فارس العظمى و أ خ ذ موقعه الذي ترك له ل ل ذ ي اختاره هو ومع ذلك كان موقعه و أ م ا سعد فضرب خيامه و أ ع د جنده وكيف ب د أ ت ا ل م ن ا ظ ر ة ا ل م ن ا ظ ر ة ا ل م ح ا د ث ة ف ب د أ ت ا ل م ن ا ظ ر ة ومن هم رسل سعد إ ل ى رستم وفي كل يوم واحد ليس سعد واحد منهم من ا ل ج ن حتى ظنهم رستم أ ن ه م أ م ر ا ء المؤمنين أ و أ م ر ا ء المسلمين كيف كانت هذه ا ل م ن ا ظ ر ة بتفاصيلها ا ل م ذ ه ل ة وكيف وقعت ا ل م ع ر ك ة إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة حتى لا أ ط ي ل على إ خ و ا ن ك م ا ق ا ل ن ه م خارج المسجد وقد وصلوا الى الطريق العام ا د ع و ا الله وانتم مخيمين ب ا ل ه ج ا ب ة عند و ص و ل سعد ب ن ابي وقاص خ ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد ج ي ش ا ل ق ا د س ي ة و ص و ل ه الى ارض ا ل م ع ر ك ة بعد ان اكرم ه الله وصحبه بتلك ا ل ك ر ا م ة ا ل ب ي ن ة فحمل هم في البحر كما حملهم في البر لم يفقد رجل منهم شيئا من متاعه جاء في بعض كتب السير أ ن رجلا واحدا أ خ ر ج قدحا يشرب وهو على ظهر فرسه فمالت به فرسه فسقط القدح من يده فقال اللهم لا تجعلني أ ب خ س القوم ف إ ن سعدا س أ ل ربه هل استقر يفقد رجلا يقول فما هي فما رجلا إلا منا متاع ا ع يعني ة شيء من و ق حتى ويحمل جاء الموج يدورها كذا د ح على أ سعد ه قدحه فالتقط الرجل قدحه وكبر ثلاثا استقر وكبر س ومن معه في أ ر ض ا ل ق ا د س ي ة ثم وصل رسته على ر أ س مئه وعشرين الف ونيف من فارس ومعهم رايتهم العظمى كما قلنا و أ خ ذ موقعه فكان بينهما نهر و أ ر س ل رستم إ ل ى سعد أ ن ابعث إ ل ي ن ا رجلا أ و اقدم إ ل ي ن ا نكلمك ف أ ر س ل سعد رضي الله عنه وارضاه رجلا من أ ص ح ا ب النبي جندي في هذا الجيش اسمه ربعي بن عامر ربعي بن عامر من ع ا م ة المسلمين لم يكن ذا ش أ ن مخصص في ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم ك أ ب ي بكر أ و عمر أ و السعود وعندما أ ق و ل السعود أ ع ن ي سعدي ق ا د ة ا ل أ ن ص ا ر سعد بن معاذ وسعد بن ع ب ا د ة وسعد بن أ ب ي وقاص الذي هو ا ل آ ن قائد الجيش لم تبرز خصوصية سابقة لربعي النبي من عامة تبرز سابقة أصحاب خصوصية فهو هذا صلى الله عليه وسلم امتطى ربعي ص ه و ة جواده ولم يلقن من سعد ك ل م ة و ا ح د ة اذهب إ ل ى الرجل فحدثه ل أ ن جميعهم طلاب م د ر س ة و ا ح د ة فلا يحتاجون إ ل ى تلقين ولم يكتب له, كتاب لم يكتب له سعد كتاب فيه بنود الاتفاق اذهب إ ل ى رستم فكلمه فركب ربعي فرسهم وكان سيفه قد انكسر غمده في م ع ر ك ة س ا ب ق ة فلف على سيفه خرقا كي لا يجرح نفسه و أ خ ذ رمحا بيده مشدود بقصب وذهب بثيابه ا ل ر ث ة التي قد اجتاز بها البر و ا ل ض ح ر معا فلما دنا من خ ي م ة رستم خ ي م ة من حرير سرادق حولها بسطت وفرشت بالنمارق ا ل ح ر ي ر ي ة ا ل م ط ر ز ة بالذهب وقف الحرس ب أ ر ج ا ئ ه ا من كل جانب ما زال الربعي يقود فرسه حتى دنا من خيمه رستم و داس ب ص ا ط ه ا بفرسه فقام اليه الحرس و طلبوا اليه ان ي ت ر ج م فقد وصل الى مدرج ا ل خ ي م ة فاجابهم بصوت ج ه و ر ي مرتفع متمكنا من نفسه لا كما يكلم سادتنا جرابيع البيت ا ل أ ب ي ض جلله الله ا ل س و ا د كره ج ا ب ه م ر أ س ه ع ا ل ي ة وصوته مرتفع واسقا مطمئنا لا ر ع د ة بصوته ولا رجه قال أ ن ت م دعوتموني فاتيكم كما أ ح ب و أ ر ض ى ولو كنت أ ن ا الذي سعيت إ ل ي ك م أ ن ز ل على ما تحبون وترضون فنقلوا قوله إ ل ى ر ص د ه م وما رستم عنه ببعيد فهو في صدر الخيمه وصاحبنا على باب الخيمه فاجاب رستم ان دعوه يدخل كما يشاء فما زال يخمو بفرسه حتى اتى ادنى باب الخيمه لا الى سرادقها البعيد ثم ترجل عن فرسه ونظر اين يربط فرسه فلم يجد لها مربطا فشد وسادتين من الوسائد ا ل م و ج و د ة ا ل م ج ل ل ة بالحرير فشقها ب ح ن ج ر ه وربط حبل الفرس فيها فرسه د ي بالحرير ن ثم اخذ رمحه بيده وتناول عباءه له هي عباءته وهي برد جمله الذي يضعه على ظهره فالتحفها ومضى بسلاحه ليقابل رستم فقال له الحرس ط ع سلاحك فابى ونظر بهم ن ظ ر ة ا س ت ئ ا ر فقال رستم دعوه ان هو إ ل ا رجل واحد يعني لا تخشون سلاحهم فمضى متوشحا سيفه ورمحه في يده فلما ر أ ى ما يصرون عليه وما أ ن ك ر عليهم أ ر ا د أ ن يزيدهم غ ي ر ه ف أ خ ذ يمشي متكئا على رمحه مع أ ن ه يمكن أ ن يمشي بدون اتكاء أخذ على رمحه يعني ت ك ل ى رمحه ي ع ر أ س الروح في ا ل أ ر ض وقائمه في يده ويقصر الخطى خ ط و ة تلو خ ط و ة وهو يدك الروح في الارض حتى مزق ا ل ب س ط التي مر عليها جميع ا ه استخفافا بهم مثل ما بنعمل إ ح ن ا بالتمام فما زال يدن هكذا حتى د ن ى م ن ب س ط ن فوجده يجلس على سرير من ذهب وغطاؤه من الحرير قصع ب ا ل ج وقال ا ا ه ر و ل ي و وحوله ت ح ر ر فوضع ب د ها على ل أ ر ض انا قد جئت فماذا تريد منا أ ن ت ارسلت أ ن ارسلنا من نكلم ها أ ن ا قد جئت ماذا تريد منا فتبسم إ ل ي ه رستم تبسم الغيظ وقال أنتم م انتم جاء بكم أ لماذا جئتمون فاجابه ربعي بما تسمعون ا ل آ ن حرفيا احببت ان انقله ومن طبعي ان ارتجل الخطابه إ ل ا في مثل هذه المواطن انقل لكم القول بنصه حتى تطمئن اليه القلوب وان ناقشني به احد قحلته الى المرجح قال نبعي الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من شاء من عباده من شاء من عباده من ع ب العباد د ة ا إ ل ى عباده الله رب العباد ومن ضيق الدنيا إ ل ى سعتها ومن جور الاديان الى عبد الاسلام فارسل رسوله بدينه الى خلقه فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وارضه ومن ابى قاتلناه حتى نفضي إ ل ى امر الله قال رستم وما امر الله قال اما الجنه او النصر على الاعذار قدم الجنه الاستشهاد كانوا يكتتبون في المعارك او الغزوات لا بغيه الغنائم بغيه الشهاده فاذا ما طعن احدهم وايقن انه الموت صاح بمنء فمه فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه انت مقتول فما الفوز الذي تنادي به يقول احدهم غدا ابقى الاحب محمدا وصحبه قال حتى نفضي الى امر الله قال رستم وما امر الله قال اما الجنه او النصر على الاعداء فقال ر س ه م قد سمعنا قولكم فهل لكم, فهل لكم سؤال الادنى ل ل أ ع ل ى وشئنا من أ ج ل ك م فهل لكم أ ن تؤخروا هذا ا ل أ م ر حتى ننظر فيه فقال ربعي نعم و إ ن مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا نمكن ا ل أ ع د ا ء أ ك ث ر من ثلاث يعني مهلتكم ث ل ا ث ة أ ي ا م فنحن مترددون عنكم ثلاثا فانظر في أ م ر ك واختر و ا ح د ة من ثلاث بعد ا ل أ ج ل ا ل م د ة ثلاثه ايام والخيار في ثلاث ما هي الثلاث إ م ا أ ن تدخل في ا ل إ س ل ا م فندعك و أ ر ض ك لك ما لنا وعليك ما علينا لتدفع ا ل ج ز ي ة فنقبل منك ونكف عنك وعليك النصر ان احتجت الينا يعني نحن ننصرك ونقاتل عنك وعن أ ر ض ك و إ ن أ ب ي ت ف ا ل م ن ا ب د ة أ ي الحرب ف ا ن ب ذ اليهم على س و ا ء ف ا ل م ن ا ب د ة في اليوم الرابع أ ي بعد ا ل ت ه ا ء الثلاث إ ل ا أ ن ت ب د أ بنا فلن نكف عنك يعني إ ذ ا بداتنا سقط الخيار فكانت ا ل م ع ر ك ة إ ل ا أ ن ت ب د أ بنا فلن نكف عنك و أ ن ا كفيل بذلك عن أ ص ح ا ب ي فقال له رستم أ س ي د ه م أ ن ت يعني أ ن ت قائد الجيش أ ن ت ابن وقاص أ س ي د ه م أ ن ت قال لا أ ن ا واحد منهم ولكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من بعض يجير أ د ن ا ه م على أ ع ل ا ه م ما قال يجير عليهم أ د ن ا ه م قال يجير أ د ن ا ه م اشيرا إ ل ى نفسه أ ن ي أ ن ا أ ق ل و ا حتيهم د يجير أ د ن ا ه م على أ ع ل ا ه م ثم قام وقال قد قضينا لك فاختار يارسطو ثم مضى كما دخل مخرقا بساطهم برمحه ثم ارتقى ص ه و ة جواده من على ديباج فرشهم ومضى الى حيث كان اي الى ابن وقاص واخبر ص ع د ا بما كان بينهما وشاور رستم رجاله فاظهر استخفافا بامرهم وقالوا كانوا ح ا ل ة ع ي ل ة اذا اجدبت ارضهم جاؤون فاعطيناهم من اطراف البلاد نشير عليك ان ترطي كل واحد منهم ونعلا عنها عليك ترطي وليرجعوا واكرم كل كسوة واحد ثوبا قائدهم فانتظر رستم الى اليوم الثاني واراد ان يختبر الامر اكثر فهو قائد لا يستعان به فارسل رستم الى سعد ان ابعث الينا صاحبنا كي نكلمه اليوم يعني ودينا صاحبنا تبعا صاحبنا بالح فارسل سعد بن ابي وقاص رجلا اخر فلما دنا لم يصنع صنع ربعي ولكنه خاطبهم بنفس المنطوق ل أ ن ه م ابناء م د ر س ة و ا ح د ة فلما كلمه رستم وجد أ ن ل ه ج ة الرجلين ل ه ج ة و ا ح د ة قال ما أ ق ع د عنا صاحبنا يعني لماذا لم ي أ ت ن ا الذي جاءنا ب ا ل أ م س ربعي ما أ ق ع د عنا صاحبنا فقال له الرجل ا ل آ خ ر وقد فاتني اسمه الان قال انا مسلمون م ت س ا و ن وقائدنا يعدل بيننا في الرخاء و ا ل ش د ة واليوم نوبتي وقد جاء طلبك ف أ ر س ل ن ي اليك قال كم مدتنا بيننا وبينكم قال ثلاثا من الامس حيث اعطاك ربعي فاذا انقضت فلا خيار لك الا في ثلاث ثم رجع و هكذا استشار رستم قومه فاظهروا استخفافا خ ر و لكنه ضاق صدره و ح ل م ان قومه لا يعقلون و ان هؤلاء الرجال الذين كلمهم منتصرون و كان يخشى ا ل م ع ر ك ة حتى كان اليوم الثالث فارسل رستم م ر ة ث ا ل ث ة الى ابن وقاص ان ابعث لنا رجلا نكلمه اليوم لم يقل ابعث لنا صاحبنا ابعث لنا رجلا نكلمه فبعث إ ل ي ه وجها جديدا فلما دنا منهم أ ر ا د أ ن يستغ... يستفزهم ويغيظهم وقد بلغه ما صنع صاحبيه فدنا حتى جلس م عرستم على سريره وزاحمه فيه فهبت ا ل ح ا ش ي ة من حوله يجذبونه لينزل عن السرير صاحبك ا ل أ و ل جلس بالارض فلماذا أ ن ت تجلس على السرير فجذبوه ينزلوه عن سريره فوقف وقال لهم كانت تبلغنا عنكم ا ل أ ح ل ا م و أ ن ك م ق ا د ة ا ل أ م م وليت شعري حين أ ت ي ت ك م ف ر أ ي ت منكم ما, ما يجعلنا نستخف ب أ ح ل ا م ك م وتسقط من أ ع ي ن ن ا قيادتكم ما كنت أ ع ل م أ ن ك م أ ر ب ا ب بعضكم بعضا من دون الله إ ن ا كمسلمون لا يسود بعضنا على بعض وهكذا مازال يقرعهم بمكارم اخلاق الاسلام حتى وصل لو اعلمتموني ان هذا عندكم لا يستقيم وان فيكم اربابا وحبيد لما فعلت ما م تكرهون اما وقد دعوتموني فلن اجلس الا حيث اريد فهذا وجلس على سرير ر س ت م بقوه حتى كاد يكسره فاشار اليهم رستم ان دعوه فكلمه فلم يسمع سوى ا ل ل ه ج ة التي سمعها من اليوم ا ل أ و ل واليوم الثاني لم تزد ولم تنقص نفس العبارات فقال له رستم ان لم نقبل و ا ح د ة من الثلاث قال كانت المنابذه بدون خيار وقد أ ن ذ ر ن ا ك م وموعدكم اليوم آ خ ر ه فهذا هو اليوم الثالث ثم مضى إ ل ى سعد وجمع رستم قومه واختاروا القتال وعلم سعد أ ن ه ا الحرب ل أ ن ه م لم يرسلوا له ب أ ي ر أ ي من الثلاث فقال سعد لقومه وقد ب د أ ه المرض من اليوم ا ل أ و ل قيل أ ص ا ب ه ما يسمى بعرق النساء فلم يعد يقوى بالوقوف على رجله و أ ص ا ب ه شيء آ خ ر ما يعرف اليوم ب ا ل ل غ ة ا ل ع ص ر ي ة بمرض البواسير لكن قالوا عنها في كتب السر الدماميل يعني د م ل ا قد أ ص ا ب ه في موضع حرج لا يمكنه الجلوس فكان لا يستطيع الجلوس إ ل ا متكئا إ ل ى الامام هكذا ولا يخفى مرض البواسير إ ذ ا كان مؤلما و نازفا و ضاق بسعد ا ل أ م ر اشتد به المرض و دنا وقت ا ل م ع ر ك ة وهو القائد فيها فقال ل أ ص ح ا ب ه ترون ما ا ب ت ل ا ن الله به ف إ ن ي صابر على بلاء الله بقدر شوقي الى ا ل م ع ر ك ة ولكن أ م ر عليهم منهم وقال ارقبوا امري و إ ن كنت في داري وكان له دار م ط ل ة على ا ل م ع ر ك ة اتخذوها من ا ل ح ج ا ر ة أ و قيل كانت من بنيان فارس احتلها حين وصل إ ل ى ا ل أ ر ض يعني بيت مشرف من البنيان قال إ ذ ا صليتم الظهر فلا تبدؤوهم بالقتال حتى تسمعوني أ ك ب ر اللهم إ ل ا إ ذ ا بدؤوكم ف إ ذ ا كبرت ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى فالبسوا سلاحكم و أ ج ي ب و ن ي بالتكبير ف إ ن قوما يبدؤون عدوهم بالتكبير لا يكبر في نظرهم شيء ف إ ذ ا كبرت ا ل ث ا ن ي ة فخذوا مواقعكم و أ ج ي ب و ن ي بالتكبير ف إ ذ ا كبرت ا ل ث ا ل ث ة فلينشط ا ل خ ي ا ل ة وليبرزوا ل ل م ب ا ر ز ة ف إ ذ ا كبرت ا ل ر ا ب ع ة فازحفوا على القوم ج م ل ة و ا ح د ة ولكن رستم لم يمهلهم ف إ ذ ا ما سمع ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى ظن أ ن القوم قد غشوه ف ب د أ القتال فقال سعد وقد تذكر يوم أ ش د إ ذ خالف ا ل ر م ا ت أ م ر الرسول صلى الله عليه وسلم أ م ر القائد في ا ل م ع ر ك ة شيء من تشاريعنا تذكر سعد ذلك سعد اليوم حتى لا تكون لا ل ا م خ ف ة ف ع يديه وقال اللهم قد اذنت ا ل ل ف ع قد ي ه و ق اللهم ا ل قد اذنت اللهم قد اذنت اللهم في ي ا ل وكادت م استمر اليوم اليوم باليوم الثاني القتال الى الليل في اليوم الثالث وصلوا اليوم الاول بليله الرالع في ا ل د ا ئ ر ة تدور على المسلمين لماذا لوجود ا ل ف ي ل ة مع الفرس و ل ك س ر ة عددهم وقد صدق ربهم. وكما قلت لا اتي على جزئيات وتفاصيل ا ل م ع ر ك ة اليكم بطون الكتب انما اقف بمحطات هي دروس للتاسي كادت ا ل د ا ئ ر ة أ ن تدور على المسلمين وكان منهم قتلى كثر وجرحى كثر وخذوا موطنا واحدا يعلمنا درسا في ا ل إ ي م ا ن لقد كان في هذا الجيش ا ل م ع ر و ف ة في التاريخ الخنساء مات أ خ و ه ا في ا ل ك ا ه ل ي ة اسمه صخر حدت عليه حدادا لم تحده ا م ر أ ه في العرب أ خ ذ ت نعلي صخر وجعلت فيهما حبلا من ليف وجعلته على عنقها والنعلين هكذا مده سنتين لا تخلع النعلين عن صدرها و أ ل ف ت ديوانا كاملا وهي من الشاعرات المعروفات في العرب الفت ديوان رثاء وعزاء في اهلها و أ ت ت به سوق عكرض وبارزت الشعراء وكانت هي ا ل ب ا ر ز ة وعلم ب أ خ ب ا ر ه ا النبي فلما أ س ل م ت وخالطت ب ش ا ش ة ا ل إ ي م ا ن قلبها سعت إ ل ى القادسيه ة ب ب أ ن ا ئ ا ا ل أ ر ب ع فنعي ي إ ل ه ا أ ب ن ا ؤ ه ا ا ل أ ر ب ع والابن اعز من ا ل أ خ إ ن ه فلذه الكبد قارن بين موقفها يوم مات صخر وبين موقفها ا ل آ ن حين نعي إ ل ي ه ا صخر صاحت بملء فمها صوتا هزت به أ ر ك ا ن ا ل ق ب ي ل ة حين قالت وا ص خ ر ا تنعى اخاها وعملت الديوان ة وحدت ذلك الحداد أ م ا اليوم وهي م ؤ م ن ة وعلمت أ ن ه م شهداء في سبيل الله وسيجمعها الله بهم في ا ل ج ن ة رفعت كفيها وقالت وقد نعي إ ل ي ه ا ا ل أ ر ب ع ه م ر ة و ا ح د ة قالت الحمد لله الذي شرفني بمقتلهم في سبيل الله و إ ن ي لارجو الله أ ن يجمعني بهم في ا ل ج ن ة يتخذ الله من عباده شهداء لم تزد على ذلك ولم تحد يوما واحدا قلنا كادت ا ل د ا ئ ر ة تدور على المسلمين ونظر سعد وكنت قد تجاوزت كما قلت تفاصيل ك ث ي ر ة ف إ ن المثنى بن حارث الشيباني حين جرح ودنى أ ج ل ه كانت له ا م ر أ ة من خيار نساء العرب اسمها سلمى نظر اليها وقال اني مفارق الى وجه ربي يعني تارككم فيا سلمى الاسلام علمنا العدل فلن احجر عليك الزواج بعدي فان كانت لك ر غ ب ة بالرجال فلا, فلا تكونين الا لسعد بن ابي وقاص اوصاها ان تنكح سعدا من بعده وعملت بوصيته فلما قدم سعد ن ق ل إ ل ي ه الخبر فحقد عليها وبنى بها قبل ا ل م ع ر ك ة ب أ ي ا م وقد انقضت سعدتها ف س ل م إ ل ى جوار سعد في محنته في هذا المرض فلما ر أ ت ا ل ف ي ل ة تعمل أ ف ا ع ي ل ه ا بجيش المسلمين ا م ر أ ة و ا ل م ر أ ة م ر أ ة في كل زمان و إ ن كانت من خيار ا ل ع ر ب فنساء النبي كانت لهن فلتات فلتتت من لسانها قوله وقد راعها ما تصنع الفيله وكاد المسلمون أ ن ينهزموا قالت و م س ن ي ا ه ولا مسنا للخيل اليوم أ ي ل أ ن ا ل م س ن هو الذي وقف تذكرون هذه ا ل ق و ل ة وقف وقال ل أ ص ح ا ب ه ع ب ر و بعد أ ن امر بربط الجسر ولا يعجلن بعضكم بعضا ولا تغرقوا انفسكم أ م ا ظهر لكم حتى يعبر آ خ ر ر ج ل فيكم فحجز الجيش كله ب ا ل م ن ا و ش ة حتى عبر أ ص ح ا ب ه الجسر فهي تذكر ذلك اليوم وقد أ ص ي ب به بجراحات س خ ن ة تقول و ا م س ن ي ا ولا م س ن ى للخيل اليوم ويا ا ل م س ن ى ليرد الخيل ف أ غ ا ض ت مقالتها سعد بن أ ب ي وقاص وقال يا سلمى أ ب ي تعرضين أ ل ا ترين ما نزل ب ه فما الذي يخرجه من هذا ا ل م أ ز ق تعريض ا ل م ر أ ة و ا ل د ا ئ ر ة تدور على جنده و أ ل م قد نزل به فتذكر السلاح الفتاك الذي لا يملكه على الارض احد غيره فقال الي بوضوء وكان حوله عدد من الرجال فاحضر له الماء ف ت و ض أ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين واحناه اصحابه ينظر الى ا ل م ع ر ك ة ك أ ن ه راكع فنظر الى الجيش وقال اللهم انها س ا ع ة ا ل ط ر ا ر وما دعوتك الا مضطرا فامنحني اكتاف القوم م امنحني اكتاف القوم اي العدو و م ن ح ن ي اكتافهم يعني ه ز م ه م واجعل ظهورهم لي لا وجوههم يقول من حضر وكانوا نيفا عن ع ش ر ة ومنهم زوجته س ل م ة والله ما بسط كفيه ولا ضمهما حتى لا ندري ما الذي نزل ب س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة ف ر أ ي ن ا ا ل ف ر ص ة ولت الأدبار ا ل أ د ب ا ر وسقطت رايتهم وبرز جندي من ع ا م ة الناس يصرخ بين الناس قد قتلت رستم رستم قائد فارس نظروا الى من قتله لا يعرفونه من انت عرف بنفسك واذا هو رجل من ع ا م ة العرب ايده الله فقتل رستم وكان يزدجرد قائد ملك فارس من شغفه ب ا ل م ع ر ك ة كما شغف بها امير المؤمنين عمر كان رستم قد وضع رجلا على باب قصره وعلى بعد خطوات رجل آ خ ر وهكذا جعل رجلا يدل رجل من باب إ ي و ا ن ه حتى س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة قال لا أ ص ب ر أ ن ت أ ت ي ن ي ا ل أ خ ب ا ر بعد أ ي ا م انقل لي اخبار ا ل م ع ر ك ة أ و ل ا ب أ و ل يصرخ الرجل الذي بباب ا ل م ع ر ك ة ماذا جرى فيكرر قوله الذي بعده فيكرر قوله الذي قوله بدل ع ه ب د الاتصال ا ل ه ا ت ف اليوم حتى تصلني ا ل أ خ ب ا ر و ك أ ن ي في ا ل م ع ر ك ة هذا الكلام لم يعرف به العرب لم يعرف به المسلمون لم ينقل الى سعد لم يبلغ اسماء عمر واذا بالمقابل ي أ ت ي بريد امير المؤمنين عمر يقول لسعد يا سعد ان امكنك ان تكتب لي كل يوم مرتين فاصنع اجعلني كاني معكم ب ا ل م ع ر ك ة ولا يستطيع سعد ان يكتب في اليوم مرتين واي بريد سيدرك في اليوم مرتين اين ا ل ق ا د س ي ة من العراق واين ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة من الحجاز اما هم فكانوا على بعد اميال او كيلوات دارت ا ل د ا ئ ر ة على الكفار الفرس عبده النار وانتصر المسلمون ب ق د ر ة الله لا بقوتهم و ب ب ر ك ة دعاء سعد ولوا الادبار واخذ المسلمون يجمعون غنائمهم واسراهم وغرق جزء كبير منهم وتابعهم سعد حتى دخل ايوان, حتى دخول ايوان كسرى وكسرى لقب لكل ملك في فارس وليس اسم كما ان قيصر لقب لكل ملك في الروم وليس اسما فكان اسم ملكهم يزد جرد ولقبه كسرى دخل سعد ايوانه وفر يزد جرد وجمعت الغنائم ونظره في ا ي و ا ن هو إ ل ى بتاج كسرى م ع ل ق بجنازير من الذهب في سقفي مجلس ع ر ش ه لماذا س أ ل و ا من كان عندهم ومن له ا ل خ ب ر ة قالوا من س ق ل ه ل أ ن ه م ن الذهب الخالص ا ي ا ر ر ب ع ة و عشرين م ش و ا ح د و عشرين يعني ذهب ح ل ص ا ف ي و و ز ن ه ث ق ي ل إ ذ ا و ض ع ه ي ز د ج ر د على ر أ س ه أ و كسرى أ ي ملك ابنهم لياس ا س ت ونظروا في إ ي و ا ن ه و إ ل ى بتاج كسرى معلق بجنازير من الذهب في سقف مجلس عرشه لماذا س أ ل و ا من كان عندهم ومن له ا ل خ ب ر ة قالوا من ثقله ل أ ن ه من الذهب الخالص عيار اربع وعشرين مش واحد وعشرين يعني ذهب حل صافي ووزنه ثقيل إ ذ ا وضعه يزدجرد على ر أ س ه أ و كسرى أ ي م ن ك منهم لا يستطيع أ ن يتحرك به ل أ ن وزن التاج وزنه هو ف إ ذ ا مال لا يستطيع أ ن يرد ر أ س ه فلا يلبسه الا إ ذ ا جلس على عرشه ف ي ض ع على ه رأسه ف إ ذ ا قام رفعه فبقي معلقا بالجنازير وعلى هذا العرش موجود السوار سوار كسرى أ ي ض ا لا يضعه بيده إ ل ا إ ذ ا جلس على العرش من الذهب الخالص مرصعا بالياقوت نظر سعد فيهما وقال الله الله ونبوءه رسول الله يا أ ص ح ا ب محمد قالوا نعم يا س ع د قال اجمعوا هذه الغنائم فجمعوها قال إ ن ي س أ ق س م عليكم أ ر ب ع ة أ خ م ا س ه ا حكم الله في هذه الغنائم و أ ر س ل بالخمس إ ل ى عمر إ ل ى أ م ي ر المؤمنين في ا ل م د ي ن ة ف أ ر ج و إ ل ي ك م أ ن تجعلوا التاج والسوار في الخمس الذي يرسل إ ل ى ا ل م د ي ن ة ومعه بساط كسرى ولعل قائل ي ت ح ج ل ا ل آ ن في ر أ س ه ما لنا ولتاج كسرى و س و ا ر وبساطه هل نحن في ش أ ن البساط لو تعلم ذلك البساط <تصفيق> لطشت وخرجت بدون عقل بساطه يسد م د ي و ن ي ة ا ل أ ر د ن اللي إن عشرين سنه بسدادها عشر مرات يعني بسدها و ب ر ج ع و ا بسجلوها علينا برد بسدها وبترجع عشر مرات ويبقى فيه ف ض ل ة هذا بساطه كسرى اتعرفون وصفه بساط حجمه كبير يسع ان يجلس كسرى وحوله حاشيته اذا كان الطقس صيفا اي لا ربيع كسرى لا يحب الا الربيع رجل ربيعي لا يحب ط ب ي ع ة الصيف او الخريف او الشتاء والوحل و ا ل ق ي ن فاذا لم يكن الطقس ربيعا امر بفرش هذا البساط لا يفرش, بالقصر لا يفرش خارجا يفرش البساط ف أ ر ض ه من الحرير ا ل أ خ ض ر كي تشبه الربيع فيها الخمل يعني ما نسميه نحن المخمل ا ل ع ر ب ق د ي م ا ا ل ق ط ي ف ة فيه الوبر يعني ب ل غ ة السجاد المكيت اليوم الوبر ا ل أ خ ض ر ليشكل الربيع مطرز بالذهب وحتى يوهم نفسه أ ن ه يجلس في ربيع فالربيع فيه أ ز ه ا ر طرزت في هذا البساط أ ع م د ة من الذهب الخالص رسعت ا ل ي و ا ق ي ت و ا ل ج و ان ه ر م ج م ي ع أ ل و ا ن ا ل أ ز ه ا ر و إ ن ك ا ن ت بدون ر ا ئ ح ة ل ي و ه م نفسه و ه و جالس أ ن ه م ا ز ا ل فصل في ا ل ر ب ي ع ف ا ل ر ب ي ع عند ك س ر لا ي ن ه ذ ا ا ل ب س ا ط لف ل ووضع فيه ا ا ت ج و ا ل و ا ر و أ أ ر س ل إلى م ي ر المؤمنين في المدينة إلى عمر في و ع ن د م ا ل ص ه ق ا ئ د ا ل م ع ر ك ة سعد بن أبي و ق ا ص بكى أ ص ح ا ب ه أ ن ه ا ليست د م ع ة الفرح ف إ ن بكاء ا ل ف ر ح م م ي ز عن بكاء الحزن و ا ل ل و ع ة إ ن د م ع ة ا ل ف ر ح ت ن ز ل ب ا ر د ة نعم أ ص ح ا ب ه لم ي ل م س و ه ا و ل ك ن ل ه ا آ ث ا ر فهي م ا ل ح ة ت ع ل مفلوج ي ا ه وتحمر منها العين أ م ا د م ع ة ا ل ف ر ح ب ا ر د ة ع ذ ب ة ل ا م ا ل ح ة أ م ا د م ع ة الحزن فهي س خ ن ة و م ا ل ح ة تعلم في الوجه وتترك احمرارا في العين فلما ر أ و ه يبكي ب غ ز ا ر ة بكاء مرا ليس بكاء فرح قالوا ما الذي يبكيك يا ابن وقا ما الذي يبكيك يا يبكيك خال رسول الله ينبغي ان نفرح قال لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ثلث الاسلام ثالث ث ل ا ث ة لم يسبقني الا ابو بكر وعلي وانا الثالث ومضت س ب ع ة أ ي ا م بعدي ما دخل في الدين أ ح د فكنت س ب ع ة أ ي ا م و أ ن ا ثلث ا ل إ س ل ا م ومن يومها شهدت مشاهد رسول الله كلها لم يغب عني مشهدا واحدا والله كنا لا نجد طعاما ن أ ك ل خط السمر أ ي ورق الشجر وشيئا من التمر حتى إ ذ ا أ ر ا د أ ح د ن ا أ ن يقضي حاجته وضع البعر كما تضعه المعز لا خلق فيه واني ارى ما فتح علينا فاخشى ان تكون قد فتحت علينا الدنيا وصرفنا الله عن ا ل آ خ ر ه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا يوما وقد راى بنا الضيق قال لا الفقر اخشى عليكم أ ن ا مش خايف عليكم ل ل ف ق ر لا الفقر أ خ ش ى عليكم و إ ن م ا أ خ ش ى أن تبسط ان ل د ي ا أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتم أ ر س ل الخمس إ ل ى أ م ي ر المؤمنين وسبقه البشير يقول علي بن أ ب ي طالب راوي الحديث كان عمر أ م ي ر المؤمنين يخرج كل يوم من الصباح إ ل ى أ ط ر ا ف المدينه ة ص يترسم ا ل أ خ ب ا ر لعل راكبا قادما من أ ر ض العراق لعل بريدا قد جاء لا يصبر حتى يصله الخبر في المدينه يخرج يتلقط الاخبار من خارجها فمر به البشير مسرعا فناداه عمر والبشير رجل من قوم أ ه ل العراق لا يعرف أ م ي ر المؤمنين وعمر لا يعرفه فقال له من أ ي ن الرجل قال من أ ر ض العراق من عند سعد إ ل ى أ م ي ر المؤمنين وهو يجري ف أ خ ذ عمر يجري وراءه ويقول حدثني يا عبد الله يقول نصر الله جنده وهلك عدوه وقد جاءت غنائم كسرى الى بيت مال المسلمين يقول هذا وهو م ا ن وعمر يخطب وراءه ويجري قف على رسمك حدثني يا عبد الله ولكنه لا يعرف ق لانه لا ي انه عمر حتى دخل ا ل م د ي ن ة ف ر أ ى الناس يحيون امير المؤمنين ب ت ح ي ة ا ل ا م ا ر ة فوقف وقال اانت امير المؤمنين قال نعم قال هلا اخبرتني يرحمك الله فضحك عمر وقال لا عليك إ ن م ا أ ن ا رجل منكم الله الله إ ن م ا أ ن ا رجل منكم حدث حدث ولا عليك ف أ خ ذ يحدثهم عن ا ل م ع ر ك ة ذاكرا دعاء سعد فيها مرتين ووصل القوم يحملون الخمس انظروا إ ل ى تلاميذ م د ر س ة محمد ووصلت ص ل الغناء ت ليلا ف أ ق س م عمر على باب المسجد لا يظللها سقف ولا يجنيها بيت بقيت بباب المسجد و أ ق ا م عليها ضلحى وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أ ب ي طالب يحرسونها إ ل ى الصباح حتى إ ذ ا صلى الصلح بالناس أ خ ذ يقسمها باب المسجد فلما ر أ ى البساط فيها والتاج والسوار بكى قالوا ما ي ك ي ك يا أ م ي ر المؤمنين و إ ذ ا به يكرر كلام سعد ذاكرا عين الحديث فقال الذين حملوا الخمس والله لقد سمعنا مقالتك ك ل م ة ك ل م ة من سعد بن أ ب ي وقاص حين حملناها إ ل ي ك أ م ر عمر أ ن تقسم بما فيها ب ص ا ت كسرى أ ن ي ق ض ع وباع ي ب ا ل أ س و ا ق ذهبا وقطع حرير فلما نظر في التاج والسوار نظر في أ ص ح ا ب ه الموجودين فلم يجد من يريد ثم رفع ر أ س ه وقال أ ي ن س ر ا ق ة ا بن مالك فدعي فحضر وقد كبر بالسن قال يا س ر ا ق ة أ ت ذ ك ر وعد رسول الله لك يوم ا ل ه ج ر ة فقد حدثنا أ ب و بكر بذلك قال أ ج ل قال بماذا وعدك قال أ ع د ك بسواري كسرى وعمي عنا ا ل أ خ ب ا ر من هذا الوجه وقد فعلت قال وها أ ن ا قد أ ن ج ز ت الوعد ف أ خ ذ سواري كسرى فوضعها في يده ثم حمل التاج بيدي اثنين من الرجال ووضع على ر أ س سراقه في مسجد رسول الله فنظر عمر إ ل ي ه وقال يا سراقه ها قد لبست تاج كسرى وسواري فما أ ن ت فاعل فبكى سراقه وقال الحمد لله الذي أ ن ج ز وعده وصدق عبده وقد شرفني الله بوعد رسول الله وقد وضعت بيدي سواري كسرى وزده ت يا عمر بتاجه اني ل ب م اجعلها وعد ليش ا ت و د س و ا ر وزدته ت ب في بيت مال المسلمين ضعها يا أ م ي ر المؤمنين حيث ت ش ا ء ردت إ ل ى بيت المال فقطعت ل أ ن العرب المسلمون أ ص ح ا ب النبي و إ ن كانوا قد دهشوا بهذه الغنائم يعلمون أ ن ه ا م ح ر م ة عليهم لا يلبسون الذهب قطع ا ت ا ج والسواري وبيعت ذهبا ب ا ل أ س و ا ق لينفق ثمنها على الفقراء من المسلمين هكذا مضت م ع ر ك ة ا ل ق ا د س ي ة وكتب سعد إ ل ى أ م ي ر المؤمنين يا أ م ي ر المؤمنين لقد نزلنا إ ي و ا ن كسرى فتغيرت وجوه أ ص ح ا ب ن ا لم يوافقهم هواؤها ولا ماؤها ما تعودوش على هذا الترف ف أ ش ر علينا قال أ خ ر ج و أ خ ر ج أ ص ح ا ب ك حتى ترى أ ر ض ا ذات رمل وحصباء لا يجاورها ماء إ ل ا من بعد فخط بها م د ي ن ة لك و ل أ ص ح ا ب ك فخرج فكوف ا ل ك و ف ة أ ي خط ا ل ك و ف ة فجعلها دار ا ل إ م ا ر ة وابتني بها بيتا لسعد فكان سعد أ م ي ر العراق إ م ا ر ت ه أ ر ض ا ل ك و ف ة والبريد بينه وبين أ م ي ر المؤمنين حتى ن أ ت ي على تمام ا ل ق ص ة مع سعد بن أ ب ي وقاص أ خ ش ى ا ل إ ط ا ل ة شعورا مع إ خ و ا ن ن ا خارج المسجد أ د ع و ه أ ن تموقنوا ل إ ج ا بالاجابه ة لأنهم م يصدقوا ح وربطا ب س ي ر ة ا ل ف ا ر ق اليوم وقصتنا مع بيت المقص المسجد ا ل أ ق ص ى أ و ل ى القدتين نهبط الرسالات عش ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م س ل م ي ن ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة التي لم يبارك حولها حول بيت غيرها الذي بورك فيه وحولك مسرى من عراج رسول ا ل ل ب صلى الله عليه وسلم هذا المسجد الذي به ب د أ ت ق ص ة التنزيل في س و ر ة الاسراء وبه اخته ومع الذين يعيشون فيه فسادا الان ب د أ ت ح ي ا ة خاله ا م في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة مع ثلاث قبائل من إ خ و ة ا ل ق ر د والخلافين ومعهم أ ي ض ا تختم ا ل ح ي ا ت ب ه ذ ه ا ل ا م سبحان الذي أ ن ز ل هذه ا ل س و ر ة س و ر ة ا ل إ س ر ا ء مستوحى بالتسبيح سبحان الذي اسرى ا ل ع ب لها ارتباط م ث ي ق ب س ي ر ة الخليفه الراشد م عمر الفاروق بيت المقدس عبر ا ل ش ي ط ا المسجد ا ل أ ق ص ى ثاني بيوت الله إ ع م ا ر ا على وجه ا ل أ ر ض أ و ل بيت ابتلي على وجه ا ل أ ر ض هو المسجد الحرام أ و ل بيت م وضع للناس للذي ببكه مباركه والذي بناه اول هو ج ب ي ل ب أ م ر من الله عز وجل أ ن يضع له بيتا في ا ل أ ر ض وعلى غرار البيت الذي في السماء ا ل س ا ب ق البيت المعمور الذي تطوف به ا ل م ل ا ئ ك ة يطوف به كل يوم سبعون أ ل ف ا من ا ل م ل ا ئ ك ة ف إ ذ ا أ ث م و ا طوافهم سبعا دخلوا الباب للبيت المعمور وخرجوا من باب آ خ ر فلا يعودون إ ل ي ه إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وفي اليوم الثاني يخلط الله سبعون أ ل ف الفا ك ذ ك سبعين أ ل كذلك وهكذا في كل يوم يطوف به سبعون أ ل ف ا و ي ل ت و ن ه فلا يرجعون إ ل ي ه إ ل ى يوم القيامه وما يعلم من رب شر الا ولو ف ا ر ا د ة الله أ ن يكون في ا ل أ ر ض بيت يتطوف به إ ح ي ا ل المتقون من الثقلين والثقلين الانس والجن فنحن والجن نقوم بالبيت الحرام ومنهم المؤمنون وان كان اكثرهم فاسقون اعني عالم الجن فاول بيت م وضع هو المسجد الحرام وثاني بيت م وضع للتعود في الارض هو المسجد الاقصى في عهد سليمان عليه السلام وبنته َََُ له َ الجن ِْ انظروا من يعرف القدس إ ل ى اسواره وتلك الحجاره المنتخب منها لا يستطيع بشر ان ياتي بمنتداج ابدا فباري المسجد الاقصى الجن ا لسليمان وقد اشارت ا ل آ ي ا ت إ ل ى ذلك وليست موضوع حديثها في هذه ا ل خ ط و فجعله الله قله للناس القديمه و إ ل ي ه توجه نبينا صلى عليه ربنا وهو في م ك ة قبل ا ل ه ج ر ة ب أ م ر من الله عز وجل فكان يقف عند البيت لنقل هذا الشكل المربع امامي ا ش ا ر ة إ ل ى البيت م ح ا ر ق المقام هنا ي أ ت ي الحجر ا ل أ س و د ط ر ن الذي يوجد المطار وهنا ي أ ت ي باب الكعبه وهنا يبدا حجر اسماعيل ان يعطى بشكل م ح ر ا ف ومن هنا ف ت ح و من هنا فتحه اطراف يكون خارج من خارج الحجر لا من داخله وهنا ياتي ا ل ر ب ا ل ي م ا ن الذي يقبل تقبيلا فقط يستلم إ س ت ل ا م ا فقط لا تقبيل فيه هذا هو شكل الكعبه شجر اسماعيل هذا الذي يعطي شكل م ح ر ا ف متجه ا ج م ا م ا إ ل ى بيت المقدس فبيت المقدس وحيد اسماعيل على خط مستقيم واحد فلو أ خ ذ ت خطا نقول مثلا ا ل خ ي ز من وسط قبه ا ل ص خ ر ة متجها به م ا م ا إ ل ى الجنوب ا ل ش د ي ق للم ياتي في وسط حيد إ س م ا ع ي ل فكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب أ ن يصلي بمكه بين الركنين على يمينه ان حجر ازمه وعلى شماله الركن اليماني جاعله البيت أ م ا م ه وعلى الافق البعيد ا م ت د ا ء بيت المقدس فيجمع بين ق ط ل ت ي ن إ ذ ا ان حجر فاتجه إ ل ى بيت المقدس ولا يمكنه ج م ع بينهما فهو في ا ل م د ي ن ة مكه إ ل ى جنوبه وبيت المقدس إ ل ى شهاده ا ت ج ا ه ا ل م ت ض ر ض ا كيف يجمع بينهما فما زال يتجه إ ل ى بيت المقدس ث م ا ن ي ة عشر شهرا الى أ ن أ ن ز ل الله عليه مرضه ا ل ص ل ا ة في صلاه ا ل م ب ا ع د قيل ظهرا وقيل عشرا اليوم بمسجد ا ل ق د ت ي ف أ ن ز ل الله عليهم قل نرى تقلب وجه الجرس فمن ولينك ق ب د ة ترضى ف و ض ل وجهك شطر المسجد الحرام إ ل ى آ خ ر ا ل ا ي ة الكريمه كان قد أ ت م ركعتين من صلاته متجها بهما الى من بيت ا ل م ق د س فلما قام و أ ن ز ل عليهم و ه بالتشقق فلما قام امتثالا ل أ م ر الله بقوله فولي وفرحه بهذه ا ل ق م ة التي كان يحبها لم يمهل نفسه اتمام ا ل ص ل ا ة واحتضر ا ل أ م ر ل و ا أ ه م ي ت ه ما انزل عليه وهو ا ل ص ل ا ة فقام إ ل ى ا ل ث ا ل ث ة فاستدار ا س ت د ا ر ة ك ا م ل ة جعل ظهره إ ل ى بيت ا ل م خ ل س ووجهه الى الجنوب إ ل ى البيت الحرام وبهذه ا ل ا س ت د ا ر ة أ د ر ك ا ل ص ح ا ب ة أ ن النبي لا ياتي بشيء عبث فما استدار الا ب أ م ر من الله فاستدار ف أ ص ب ح أ ص ح ا ب ه امامهم وهو خلفهم فشقوا له الطريق فتقدم ثلاث س ط و ا ت ف أ ص ب ح إ م ا م ه م فكف في هذه ا ل ص ل ا ة ركعتين إ ل ى بيت المقدس وركعتين إ ل ى المسجد الحرام فسمي المسجد مسجد القبلتين ثم توجه المسلمون في سائر ا ل أ ر ض إ ل ى المسجد الحرام وجاء دور أ خ و ة الكرد و ا ل ح ن ا ز ي ر يعيبون على المسلمين هذا التوجه و ت غ ي ي ر القبله ف أ ر ا د أ ن يوهلوا ايمان بعض الضعفاء قالوا اذا كانت القبله الاولى ص ح ي ح ة فلماذا تحولتم عنها و إ ذ ا كانت الاخرى ص ح ي ح ة فما حكم صلاتكم ا ل س ا ب ق ة ف أ ن ز ل الله عز وجل ر ب ا عليهم وما أ ك ث ر ا ل ر ب من الله عليهم كل حياتهم رد و ص ح ر من الله عز وجل أ ن ز ل الله للمؤمنين تثبيتا و إ ح خ و ه الكرد والحنافير تطيعه ما كان الله ليطيع علم الارض ما ط للناس لرسول رحيم أ ي صلاتهم ا ل أ و ل ى م ح س و ب ة و ا ل ث ا ن ي ة م ح س و ب ة ولم يضيع الله من اعمالهم مثقال حفره من م خدم وثبتت القبله إ ل ى المسجد الحرام هذه ا ل م ق د م ة لنعلم ان المسجد, الحرام لأن المسجد الاقصى اولى القبلتين بنص ص ح ي ح وارض الاسراء ئ ي والاحراج قبل الهجره و م ت ا ج ي ة بالنبي إ ل ي ه ا تناولناه بالتفصيل مرورا بالسيره في ح ا د ث ة ا ل إ س ر ا ر والمعرج وعقبنا عليها في كل عام حذر تجدد الاحداث تجدد حديث ربطا بالمسجد ا ل أ ق ص ى ومعنى العبوديه سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الى م س ج د ا ل أ ق ص لم يسرى ي ب ن ن المسجد إ ى ا ل ا ل أ ق ص ى إلا حد في العبودية حدما كان قمة في و ا م ت ب ح ه ا الله بها اذا لما اتم لربه كامل العبوديه وطئ قدمه ارض بيت المقدس واما جميع الانبياء والرسل وليس مقام مضح لها ان غاب عن عقول البعض كيف امهم وهم اموات جمع الله ارواحهم والبسها أ ج س ا د ا م و ر ا ن ي ه ثم اجتمعوا في بيت المقدس ف أ م ر ه م صلى الله عليه وسلم بركعتين بالحديث الصحيح قد أ خ ب ر به عن نفسه صلاه ى ل ل عليه وسلم صلاة ركعتين إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الدين واحد ليس أ د ي ا ن سماوي مش سلم موسى وعيسى عليه بن محمد ب ك ل ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل كلهم مسلمون من ا ل ذ ن آ د م إ ل ى سيدنا محمد الى قيام الساعه الملائكه مسلمون أ ن الدين عند الله الاسلام وهكذا س ا ل الرسول ليس مقام حديثنا اليوم حتى نتوسع فيه ولكن الشيء بالشيء يذكر ف ص ل ن ا ر ج ع ت ي ن إ ش ا ر ه إ ل ى أ ن الدين واحد والشرائع هي التي, التي تتعهد اذا دين واحد وشرائع متعدده كل ش ر ي ع ة ت ع د ل على التي قبلها حتى جاء الاسلام شاملا لها ناسخا لها م ت ب م ا لها م ه ج ن ا ه الشرائع إ ل ى أ ن يلف الله القضايا ل ع ل ي ا ومن يمتلئ غير الاسلام دينا فلن يقبل ه وهو في الاخره من خ ل ق ه م لا نعلم الاسلام فقط ش ر ي ع ة محمد بل ا ل إ س ل ا م كريم منذ اذى ولكن ا ل ش ر ي ع ة ا ل م ت ح ة له هي التي بين أ ي د ي ن ا اليوم ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة فالمسجد ا ل أ ق ص ى اذا ربط بالمسجد الحرام و ق د ر ة الله التي أ ص ر ت ب ع ق ه في شيء وجزء من الليل ثم ع ر ض ت به إ ل ى السماوات العليا またでのために」 لتقارير ولكن هذا ا هو المسلم ا في ت ت ح ا الحبيب ا ً ل مسلمه من اجل ان يكون ل ن ا ك اجل من اجل ان ي ك و ل هناك أ اجل ي من اجل ان ل ك و ن ه ن ا ز و ج ل ولا ثالث ثلاثه و أ ن الله لم يتحد من ا ل ب ش ر أ ب ن ا ء كما قال اليهود نحن أ ب ن ا ء الله ولا حفاظه صلى بهم توحيدا ل أ ن أ ر ض المسجد ا ل أ ق ص ى او ا ل م ت س ل ا ل ر س ا ل ا ت ا ل س م ا و ي ة ختمت بهجر ا ل ر س ا ل ة وبقيت قلوب المؤمنين تحل ي إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى إ ل ى س ن جاء يوم ا ل ي س بن الراشد الذي نسيه سيره س ب ح ا ن خ ل ت ي س و ح ا ت المسلمين فيما هو أ ح ت يد فارس ولا أ ق و ل بلاد فارس حتى انتشروا إ ل ى بلادهم وتحققت نبوءه الحريه فدخلوا في ا ل إ س ل ا م وهلك يد تجل فلا يصوى بعدهم الى ايامنا ص ذ ه نذلوا عباده النار ودخلوا فيكسران فلم يحطهم كسرى فاصبحوا سبعا بلادهم وفتحت بلاد الشام التي تحت يدوهم وفرط ا ي ص ا ه م إ ل ى أ ق ص ى ب ل ا د ه ومبدع سوريا ودمشق و د ا ع ا لم يعد اليها بعدها ابدا وتحرقت ن ب و ء ا الحبيب و أ م س ك ت كنوزهما في سبيل الله اتجه المسلمون إ ل ى هذه الارض الممارسه فحاصروها ل ا ع ج د لهم بدقائق ا ل أ م و ر وتفصيلها إ ن م ا بنطقها وجوهرها ش و ل بيت المقدس وكان يوسف عند اهل التجاره ب إ ي ل ي ا اي بيت الرب مع ن ت ي ج ا بيت الرب فحاصرها عبد العاص وقريبت إ ل ي ه أ ر ض عبيده منهم فلما طال الحصار اجتمعا أ ب و عبيده وحاصراها وجاء ط ق ص الشتاء البارح و ا ح د ا ل ج ز ي ر ة لا يعيشون في م ث هذه الهجوه عيشه مريحه إ ل ى أ ي ا م ن ا هذه لا يزورنا هنا أ ه ل ا ل س ع و د ي ة إ ل ا بالصدف أ م ا الشتاء فهو قارس لهم ع ن م ن ا بلد شديد لم ي ت ع و د ا ل ث ل و ج والاخطار فلما اشتد عليهم الحصار احضروا امير المؤمنين فامرهم بالثبات ولكن امير المؤمنين بقلبه الى الله ان يفتح الله على جن المؤمن بين الوقت والا من اطياقها اي كريرها في خلوص لعله يقتل ايمانه او يبطل وحدانيه الله ولكنه يعتز بشريعته يرسل الى عقرب العاصمه ا ل م ب ي د ه نريد ان اصالحكم وان تدخلوا بيت المقدس سلمه ولكن تحت شرط واحد لا يقبل غيرهم ابدا ما هو الشرط ان ي أ ت ي خليفتكم من ا ل م د ي ن ة عمر بن الخضار فيتسلم بيت المقدس مفاتحه ب د ه اما غير هذا ف ح ا ص ل ن ا نشئتم وارسل الخبر الى عمر واستشار اقراره ف أ ش ا ر عليه الكثير باراء م ت ع د د ة وعلم بن ابي طالب المطرق فقال الله ماذا تقول يا ابا حسن وكان ي ب ت ل س ب ر ت ه كثيرا ماذا تقول يا ابا حسن قال أ ق و ل على ب ر ك ة الله بسم الله إ ن ز ل أ م ي ر المؤمنين ولا ي ح ت ا ج إ ل ى جيش فان الله قد اجن لك ان تستلم فاسحب ل البطن فاخذ براي عبيد وخاتم لا يرافقه الا خادم سنه انتبهوا معي امام الهدى و ك أ ن ي انظر الى فرض الخطاب في, في جمبته المرقعه فيها ثلاثه عشر رقعه واحده منها من جلد ي بركح جلد. لم يجد قباسه الضوء وقد شقت فعثر على قطعه من جلد صلطات وسدها بها ث ل ا ث ة عشر ق ط ع ة يخرج من دار الخلافه وقد هز إ ي و ا ن كسرى وقصده و د م ن م على قيصر ف أ ج ن ا ه يخرج من ا ل م د ي ن ة موكبه بعير و ا ش د يرافقه خالد وقال لقابله فتحتاج أ ك ث ر من بعيد فالبغض مجهد ا ل د و ا م ة ل ح د ا ل شاقه اركب انا فرسخا وتركب انت فرسخها ف ت م ش ف الجليا ولن تقلها في هذه الدمائر خرج معه سامه وخادوه وكتب إ ل ى عماله أ ن يوافوهم عند سبس الجلال ليلتقي بهم وكان يدخل بيت المقص وكان معظم والقص شجار اعد ل والارض ممشيه يركب تاره ويمشي اخرى فاذا مشى ركب خادمه على بعيد واحد حتى إ يلقون الى صف الجوران ل او س و ر ي ة ليلتقيت امراه الجيش قادم هجوم بيت المقص د تلقوه وعليهم السلل وعلى خير فلما راهم جانت نوبته المشي ليس الرؤوس فهو عرض ل ا أ وغاتمه على الجبل وطمان جيشه وعماله يركبون الخير وعدمهم ثياب من ثياب فارس اقتبسوها تدثرهم لا تعرف عبد الجزيره هذا اللباس يسمونها بالقصه ا ل ف ا ر س ي ة ي ل ن ق ي ل ن ق يعني توضه النصوص راجلها مضبطه بشيء لا يقبل م ن ا ك أ ن ه مسمع وفي الداخل جزء ل ي س ز ء ظاهرها زينه وحقيقتها ت ق ي ل م البدر ل فعليهم يلائقه جزء ي ل ن ق لها طريق و س ي ء مهندم بصناعه الفارس فلما راهم اغبى الى الارض واخذ حفظه من الصراط ثم رضاهم بها وقال ب ه م فهم يا اصحاب رسول الله ما شبعتم الا منذ عامين فما هذا الترف والذي نفسي بيده لو انكم غيرتم وبدلتم على راس مئتيه بعد وفاه محمد لاستبدلتم بكم غير الله إ ِ ك ل ا و َ ا لكل العلبه قالوا اين كان امير المؤمنين والله ما ليس العلبه ان و الا و ا َ ق ه إ إلا ِ ن ه ا َ ل ي ن ا م ق ل ق ِ ن ا البحر اكتسبناها حتى لطالبه في هذه البلاد وان علينا َ السلاح فرماهم جبرا واذا تحطها السلاح قال هكذا فنعم جبرا ي ِ ن َ اذا ك ا ن َ ل َ ا ي ه الطفل ِ ن ع م جبرا َ م جلس ي َ ا ق ه م و أ م ر ه م أ ن يتقدموني فيقوموا مع إ خ و ا ن ه م في ا س ت ق ب ا ل ه أن よく分かる。 هكذا ك ا ن الفتوح ا ل إ س ل ا م ي ه لكل بلادهم التي فتحت امام جهاتها امان اموالهم امان على اعراضهم يكون وجدته ا ل م ر ي ا ر على موقع ا ل ص خ ر ة فقال له عمر اريد أ ن أ ت خ ذ مسجدا في هذه ا ل س ي ا ر ة ف أ ي ن ا ر ا ب مناسبا انظر يا أ ب ي امير ا ل م ؤ ي ن يبياخ ا ل ر ض الفتح عندنا وسلمها فلها الاحرار نستخدم مسجدا اين ما ش ن ت بل و ل ا ت خ د م قصرا قال اريد أ ن أ ت م ي مسجدا ً أ ي ن ا ر ا ب مناسبا ً يستخدم ا ل م ط ي ا ر فقال له مهما ل م و ق ع الصخره التي كان ل ن ا س ي الله عليها أ ن ي ا ر ومنها بين عليها صعد رجلوه إ ل ى السماء فاتخذ ا خ و مسجدا على قبر الصخره وجدوا عليها التراب و خ ا و ا ر عفاس لم يقدمها ن ص ا ر ى كثيرا هي ا ق د و ه ل ع ي د ي ه د اكثر وعند ا ل م ص ا ر ى شيئا ما وعند المسلمين ق م ة التقديس ليس التكفيه س من مفهوم أ ن ا ي ا م ق ص ص ة فنعبدها اي لها مكانه في ا ل ف س ن ا سحبنا عمر ا ل ج ي ر ا وجد يزيل التراب عنها بكومه و ي ح ي الاذى ويدخله وعمل المسلمون ع م ل ه حتى مطل الزمان و ا ت ح د عليها مسجدا ً ارتفاع جداره لا يعرف قام ث ر و ل بليله من كده ومحراب صغير وضيع بها من ق ص د فهم في المدينه ي ع ي ف و ن ا ل ن خ ل وفي ا ع ل ه اما في الياب والصين في فيعرفون ا ل ق ص د الكرسي ق يتخذ ا ل ق ص د و ق ا م ي ا ن ا جسد فيها ا ل ر د ه فما أ ح ب ب ت ان اردلها إ ل ي ك م فالكل يعرف ا ل ر د ه وتوطن ل ه ا الحكام قبل العام العده العمريه مرها من اربعه حدود رئيسيه الاولى كانت بامر ا ل عمر لهم بيعهم وجبيع ا جسم الكنائس وقربهم جبل ا صيف لهم بيعهم وصلبهم لا ينتقص منها شيء يعني ان مسلم اعتدى على كنيسه ولدته من أ ر ا د ان يقيم في بيت المقدس له سنه الله ورسوله لا يعتدي احد بما لا على ياته ولا على ياته وقال ل ج المصري رفضا للراجعه ا ما اغربه من ذنب ما اجمله ب ا ل ذنب ما أ ع ظ م ه الان من ذنب قال يا أ ه ي ا ل م ن ي م اقص إ ل ى هذه الشروط ذنبا يحجم إ ذ ا كنت تعيش بنا وتريد أ ن ي ر ل ن ي الامر ف ت م ا م ا بيننا قال قلت قال اشترط فيها الا يسكن معنا في إ ي ل ي ا يهودي ا ل ن ص ر كما أ ج ل يدموهم من دار خلافتكم و أ ر ض جزيره نرجو ان يتم ج ر ا ل ه من ارضنا ف إ ن ه ل س ت ق ل مع اليهود فتكا قال لك هذا ابو ع ب ن ا مؤذن من كان من اهل اليهود فله ا م ا ن أ ر ب ع ه اشهر حتى يحفظ ارض مدينه لا ي ش ك ر إ ي يا يهودي ايضا موجود ف ب ع د ل ع م ر ي ة المستقل ب بها عندهم ولكن تسطر بها ا ح ا م كثيره على أ س ئ ل الحكام العرب والعجل والغرب والشرق والمقارى يعرفونها الان اصبح القدس ارضا اليهود الذين احترق من قبل ا ل ح ص ا ر أ ل ا يسكنها يهودين واحد ل أ ن ه م جاء مانغا ي ن هذا هو شيخ المقدس و ح ت ه عمرها خ ط ا ي ا وتلتحي ا ل ع ز ة ومضت القرون 《この世を知ることはない》